فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ ومالكن من دون الله مولى ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم مِنْ بعد كَادَ كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم.